الأسادزاء الموجودين معنا رائع جدا وهو يبين الشرك في الإسلام كيف أن المسلم مشرك ويردد هذا الشرك كل يوم <تصفيق> وهو لا يعلم او لا يدري أو لا يعني يفكر في الأمر لا مش عارف إزاي لكن نقدم كل شيء بالدليل والبرهان وسنقرأ معا المراجع وعلى المسلم أن يفكر كيف أنه مشرك وهو لا يدري فالشرك شيء معروف يعني ولكن قبل أن أبدأ بالمحاضرة سنستمع إلى ترنيمة وبعد ذلك ندخل إلى المحاضرة مباشرة وانت تكشف الاسراء وكل قلب في جموت بلنستك يحالنا انت بالحب تسود انت تهدم الاسواك وتخلص من يعرون أنت قدس وبار ولا نأزدى غيرنا ونستعى النار بعيد فاتمع لنا واملاءنا بروحك من جديد فتهدفا أعماقنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا لأنك هم مجيد فيك تهدأ الظكور أن تتنقوا السلام أنت تعطل الشرور أنت تسكر الأتاق أنت للقلب الزرور أنت للنفس شفاق والأيام إذ تدور أنت تضمن السماء والآن أنت بيننا ولقد سعدنا بعبير تسمع لنا ورانا ترضي تدي باتى فانى ما كنا شيئا لا نري ويمشط سلوكنا يان نفرث سلام مجددا إلى كل الأحباء الموجودين في الغرفة وموضوعنا اليوم هو الشرك في الإسلام يقول الأحباء المسلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فإن الله تعالى بقدرته وسلطانه بعث نبينا محمد وخصه وشرفه تبليغ الرسالة فكان رحمة للعالمين وإماما للمتقين وجعله هاديا للطريق القوين فلزم على العباد طاعته وتوقيره والقيام بحقوقه ومن حقوقه أن الله اختصه بالصلاة عليه وأمرنا بذلك في كتابه الحكيم وسنة نبيه الكريم حيث كتب مضاعفة الأجر لمن صلى عليه فما أسعد من وفق لذلك ولهذا الأمر نحث على الاكثار من الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين معنى الصلاة والسلام على النبي وكيف يصلي المسلم على محمد ولماذا يصلي على محمد وما آآ يعني آآ هو فضل الصلاة على محمد وكيف أن الصلاة على محمد تغفر خطايا وترفع درجات وإلى آخره وهذا الشرك واستبدال محمد مكان الإله في العقيدة الإسلامية وسنرى هذا بالدليل والبرهان أيضا يقول إله القرآن إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الأحزاب 56 قال ابن كثير المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه تصلي عليه الملائكة ثم أمر الله تعالى العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه ليجتمع السناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا عالم السماء يصلي على محمد وعالم الأرض يصلي على محمد قال ابن القيم في جلاء الأفهام والمعنى أنه إذا كان الله وملائكة يصلون على رسوله فصلوا عليه أنتم أيضا صلوا عليه وسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة <تصفيق> في الإسلام يقولون لا وساطة بين الاله وبين العبد والحقيقة الإسلام كله جل جله يعني قائم على أن محمد وفيطا بين الإله والعبد ولنرى هذا بالدليل والبرهان وكيف أنه لا وساطة في الإسلام المصلي الذي لا يصلي على محمد قال فضال ابن عبيد سمع النبي صلعا رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي فقال النبي صلعا عجل هذا ثم دعاه عجل يعني استعجل ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والسناء عليه ثم يصلي على النبي ثم بعدما ي... بعد بما يشاء هذا الكلام رواه أبو داود والترمزي وقال حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد بإسناد صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الزهبي بل إن الكارثة أكبر من ذلك عند الأحباء المسلمين وهم لا يدرون فأه إله المسلم لا قيمة له دون وصافة محمد فاسمعوا ما جاء في الأحاديث الدعاء لا يصل إلى الله إلا بمحمد فإذا دعى المسلم دعاء ولم يصل على محمد الدعاء لا يصل إلى الله ورد في التبراني في الأوسط ورجاله ثقات الدعاء محجوب حتى يصل الداعي على النبي في سنن الترمذي في كتاب الصلاة في باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي حدثنا أبو داود سليمان ابن سلام المصاحفي البلخي أخبرنا النظر ابن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فأين الإله؟ الاله لا قيمة له إلا إذا تم الصلاة على محمد جاء في هذا الكلام أيضا من يريد أن يكتب المراجع جاء في نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري ففحة 282 هذا الكلام ورد أيضا في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علي المتق الهندي ففحة 210 ورد في هذا المرجع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله حاجة فابدأوا بالصلاة عليّ فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي أحدهما ويرد الأخرى وعن البراء بن عاذب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب من السماء حتى يصلى على محمد هذا الحديث أيضا ورد في شعب الإيمان الباب الخامس عشر في باب في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الف خمسة وسبعين قال ابن عطاء للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات لاحظوا الدعاء للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قويا وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن وافق مواقيته فاذا وإن وافق أسبابه نجحا فأركانه حضور القلب والرقة والاستكان والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه الأسباب وأجنحته الصدق ومواقيته الأسحار صبح بدري وأسبابه الصلاة على النبي صلاة ها هو الدعاء دعاء المسلم يا, يا إخوة دون واصطة محمد لا قيمة له ووحدانية الله التي تعلموها وسرقوها من اليهود والمسيحيين أصبحت بلا قيمة دون الصلاة على محمد كما أن الشهادة بالله الواحد لا قيمة لها دون الشهادة بمحمد وهنا الشرك بعينه في الإسلام يقولون ليس هناك واسطة في الإسلام كيف تدعو إلهك يا مسلم ودعاءك لا يصل إلى السماء إلا لو صليت على محمد أليس بهذا شرك نعم في هذا شرك بل دعوني أتقدم معكم إلى كوارث أكثر من ذلك الصلاة تعرض على محمد في سنن ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها في باب في فضل الجمعة حديث رقم 1075 حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا الحسين ابن علي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن جابر عن ابو الاشعث الصناعاني عن اوس ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكسروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت أرمت يعني مت يعني تعصنت يعني بليتا فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أتحداهم أن يفتحوا قبر محمد ألم يقل أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أتحداهم فيجعل العالم كله يدخل الإسلام أفواجا أن يفتحوا قبر محمد اليوم لن يجدوا حتى عظام الأرض أكلت كل شيء من يريد أن يرجع إلى هذا الحديث بأن صلاة المسلم معروض على محمد ويقول لا واسطة في الإسلام كيف لا واسطة في الإسلام وصلاتك معروض على محمد ودعاءك لا يعل السماء ولا يصل إلا إذا صليت على محمد هذا الكلام موجود في سنن ابن ماجا ما جاء في الجنائز كتاب ذكر وفاته باب اقصد ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أيضا موجود في سنن ابي داود كتاب الصلاه باب فضل الفضل يوم الجمعه وليله الجمعه وموجود في سنن ابي داود كتاب الصلاه باب في الاستغفار وموجود في مسند احمد اول مسند المدنيين حديث اوس ابن ابي اوس السقفي وهو اوس ابن خزيفه رضي الله عنه موجود أيضا في سنن النساء في كتاب الجمعة في باب اكسار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وموجود أيضا في سنن الدارني كتاب الصلاة باب في فضل يوم الجمعة <تصفح> لاحظوا الكارثة هنا فإن صلاة المسلمين طارد على محمد وهو يسمعها وبالتالي يجب أن يسمع فيها الصلاة عليه والسؤال لماذا تعرض الصلاة على محمد قبل أن تصعد إلى الإله لماذا تعرض الصلاة على محمد قبل أن تصعد الصلاة إلى الإله ألا يكون محمد هنا بمثابة الإله الذي تعرض له الصلاة دعونا نقرأ تفسير هذا الحديث في عون المعبود شرح سنن أبي داود فإن صلاتكم معروضة عليه يقول في عون المعبود شرح سنن أبي داود يعني على وجه القبول فيه وإلا فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملائكة إلا عند روضته فيسمعها بحضرته وقد جاء أحاديث كثيرة في فضل الصلاة يوم الجمعة وليلتها وفضيلة الاكسار منها على سيد الابرار أليس هذا بكلام خطير يعني انا كنت أعتقد أنني فهمت الحديث خطأ الآن الكلام واضح هالصلاة ورد على محمد قبل أن تصعد إلى الإله ما جاء في سنن الدارني في كتاب الرقاق في باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله ابن السائب عن زيدان عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني عن امتي السلام هل سمعتم هذا الكلام يا اخوه هناك ملائكه سياحين في الأرض مخصصين لهذا العمل يسمعون صلاة المسلمين على محمد فيبلغونها لمحمد اليوم ما شاء الله يعني ما بين شيعة وسنة وما بين مسلمين لا ينطقون العربية ولا يفهمون ماذا يرددون او يقولون يعني حوالي مليار وميتين مسلم كل واحد فيهم بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في باكستان ملايين المرات كم ملاك سياح إن شاء الله يأخذ هذه الصلاة ويبلغها لمحمد أين العقول أنا لا أدري هكذا يا أشياء كثيرة مخفية عن المسلمين ولا يعرفونها بأنهم مشركين في صلاتهم على محمد صلاة صلاة للإله فقط في المنطقة من عمل اليوم والليلة للنساء صفحة ثلاثة وفي تفسير هذا الحديث للسنبي يقول يبلغون من الإبلاغ أو التبليغ وفيه حس على الصلاة والسلام عليه وتعظيم له صلى الله عليه وسلم وإجلال لمنزلته حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن الفخ يا رجل هل تؤمن بهذا الكلام أن هناك ملائكة مسخرين ليحملوا صلاتك على محمد الى محمد ألا تقولون أن محمد ميت فكيف تحمل الصلاة إلى رجل قد أرمه وأكلت الأرض كل كيانه يعني <تصفيق> طيب لا مشكلة ورد هذا الكلام من يريد أن يكتب مراجع سنن النسائي في كتاب السهو في باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند أحمد كتاب مسند المكفرين من الصحابة باب مسند عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وورد أيضا هذا الكلام في كنز العمال للمتق الهندي صفحة 124 وأيضا في شعب الإيمان الباب الخانس عشر من شعب الإيمان وهو باب في تعظيم النبي حديث رقم 1583 أخبرنا أبو حسين ابن بشران انا أبو جعفر محمد ابن عمرو ابن البختوري سنة عيسى ابن عبد الله الطيالسي سنة العلاء ابن عمرو الحنفي سنة أبو عبد الرحمن عن الأعمش وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان انا أبو الحسين احمد ابن عثمان ألا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري يعني عندك قبره من صلى علي عند قبري وكل بهما ملك ملك يبلغني وكفى بهما امر دنيا واخرته وكنت له شهيدا او شفيعا هذا لفظ حديث الاصمعي وفي روي وفي روايه الحنفي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائبا أبلغته هذا الكلام ورد أيضا من يريد أن يعني يجد مراجع أكثر اليوم بنعمة الرب القدير سأذكر أكثر من 100 مرجع في هذا في هذا البحث هذا الكلام ورد أيضا في مختصر تاريخ دمشق لإبن منظور صفحة 307 مذكور أيضا في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني صفحة 529 ورد ورد في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي صفحة 609 ورد أيضا في بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للسيوطي صفحة 12 ورد أيضا في الحبائك في اخبار الملائك للسيوطي 38 ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم للبعيثي صفحة 3 وورد أيضا في خلاصة الوفا باخبار دار المصطفى للسمهود صفحة 42 بعد ذلك يجسر مسلم ويقول دون وعي بما يفعل بأنه لا توجد وفاة في الإسلام وأنه لا توجد وفاة بينه وبين ربه وها هو محمد يقف هناك وتعرض عليه صلاة المسلمين وهناك ملائكة مخصفين لذلك أين الاله أين وحدانية الاله في شركهم بمحمد هل هناك إله حقيقي يفرض على المؤمنين نبيا يجب الصلاة عليه هل فرض على شعب اسرائيل أن يصلوا على موسى أن يصلوا على يشوع على إرمياء على إشعياء على دنيال هل سمعت بهذا الكلام من قبل يفرض نبي من الاله يجب الصلاة عليه وفي الصلاة عليه بركات جزيلة وكثيرة تغني المسلم عن الإله أليس حينما نقول أن هذا شيطانا يبعد الناس عن الإله وعن العبادة الحقيقية ألا نكون منصفين ونقول الحق هل هناك إله حقيقي يفرض على المؤمنين نبيا يجب الصلاة عليه وإلا هلكوا جميعا ما رأينا ذلك في أي نبي هل هذه تعاليم إله حقيقي استيقظ أخي المسلم طيب موضوع جديد في موضوع آهاء في, في الشرك في موضوع الصلاة على محمد في الدخول والخروج من المسجد يقولون أن المسجد دار لعبادة إلههم وفي ذات الوقت يجب على الداخل إلى المسجد والخارج منه أن يصلي على محمد وإن اللبيب بالإشارة يفهم وإن اللبيب باء مفتوحة عشان في إنه بالإشارة يفهم ليه يقولون المسجد دار عبادة عبادة من الإله ولكن الداخل يصلي على محمد والخارج يصلي على محمد فهل هو دار عبادة للإله أم أنه دار عبادة آآ آآ إلى آآ آآ محمد طيب سنن الترمزي كتاب الصلاة باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن ليس عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا بس مش عايز حد يضحك ولا انت يا ناطق الرسمي هذا الحديث لا تضحك عليه كان رسول الله من هو رسول الله يا شباب مش محمد طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك رواه ابن, ابن ماجة والترنزي وصححه الألباني بشواهده هل لاحظ محمد يصلي على محمد محمد يشارك الله حتى عنده في كل شيء وبدون محمد لا عباده ولا قبول امام الله خلاص يبقى الداخل إلى المسجد والخارج من المسجد مكان العباده يصلي على محمد فمن الاله في دار العباده اوكي ننتقل إلى موضوع آخر كيف سنشاف الناطق الرسمي بحط أحاديث تؤكد كل ما أقوله يعني لا شفاعة يوم القيامة لمن لم يصلي على محمد لا شفاعة يوم القيامة لمن لم يصلي على محمد صحيح مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصليه حدثنا محمد ابن سلم المرادي حدثنا عبد الله ابن وهب عن حياه وسعيد ابن ابي أيوب وغيرهما عن كعب ابن علقه عن عبد الرحمن ابن جبير عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن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 مش هتصلي مش هتشفعلك فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة طب انا مش هتصلي عليك ولا هطلب لك وسيلة ها ايه رايك ويقيني وثقة في المسيح اكبر من اه اه فكرك وعقيدتك وكلامك وقرآنك وإسلامك يا محمد يا آآ آآ من ألفت وشربت ملايين البشر حول العالم بكلام لا علاقة له بالإله هل رأيتم كيف علق المسلمين به وليس بالإله كنت أعتقد أن يقول محمد من يصلي ومن يثبت في وفايا الإله سأتشفع له كنت أتوقع هذا الأمر لكن أن يربط الشفاعة بالصلاة عليه وطلب الوسيلة فهذه كارثة وهذا الشرك قال من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعته يعني في امرين يا مسلم علشان تدركك شفاعة محمد الامر الاول تطلب له الوسيلة وهي درجة في الجنة هو عاوزة والامر الثاني تصلي عليه عشر في الصبح وعشر في الليل علشان تدركك شفاعته يعني بلاش تعمل اي اشياء مش مهم انتهيش فعلك بعدين يا راجل صلي بس ايقولون أي لا توجد واسطة في الإسلام بين الله والعبد فماذا يفعل محمد هنا في الوسط بل إني أتساءل فأقول توحيد الله لا قيمة له إلى جوار شفاعة محمد ولا شفاعة دون الصلاة على محمد فمن هو الإله يا ترى الله أم محمد دعونا نصل هنا إلى الطامة الكبرى وهي الصلاة على محمد تغفر الخطايا يا الصلاة على محمد تغفر الخطايا يا مسلمين انتبهوا سنن النساء باب السهو حديث 1305 أخبرنا إسحاق يقولون لا توجد ثقوق غفران هيا ثقوق الغفران الصلاة على محمد وفقت هذا يكفي شيء عجيب أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات حطت عنه عشر خطيئات يلا يا مسلم صلي على محمد مية مرة مية في عشر بكام صلي على محمد مية مرة مية مرة في اليوم مية في عشر بكام بألف يلا يا عم هيت غفرت لك مية خطيئة في اليوم عايز ايه تاني عايز ايه تاني لا مش هتحتاج حاجة من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات كلام عجيب هذا الكلام ولد أيضا للبخاري في الأدب المفرد او المفرد صفحة 58 ورد وورد في صفوة الصفوة لابن الجوزي صفحة 39 وورد ايضا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي صفحة 1539 كل ده اللي عاوز مراجع اكتر واليوم اكتر من 100 مرجع كذلك وورد في كنز العمال للمتق الهندي صفحة 124 وورد في المنتقى من عمل اليوم والليلة للنساء صفحة 3 هل هناك شرك أكثر من هذا أيقولون أي أن الإسلام دين التوحيد وها هو محمد يقاسم الإله في كل شيء حتى في غفران الخطايا حتى في غفران الخطايا أيقولون أي لا واسطة في الإسلام بين الله والعبد وها هي الصلاة على محمد تغفر الخطايا لا تضحكوا على أنفسكم فالغناء بالتوحيد المسروق لا قيمة له أمام ألوهية محمد المعلنة في الإسلام الصلاة على محمد تكتب بها عشر حسنات وترفع بها أيضا درجات مسند أحمد كتاب اول مسند المدنيين باب حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهك طيب النفس يرى في وجه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها يرى في وجه البشر ليه أتاه آتي من ربه بعث له ملك قال له يا محمد اللي بيصلى عليك شوف أنا هعمله إيه هتعمله إيه يا إله محمد هتعمله إيه يا إله محمد اكتب له عشر حسنات وحمح عنه عشر سيئات وارفع له عشر درجات وارد عليه مثلها يلا يا مسلمين صلوا على محمد صلوا على محمد خلاص اصبح الدين هو الصلاة على محمد هذا الكلام ورد فين كمان اللي حبي يكتب ورد في بشارة المحبوب بتكثير الذنوب للقابوني صفحة 15 ورد في الحبائك في اخبار الملائك للصيوط صفحة 37 ورد في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور صفحة 315 ورد في حلية الأولياء لأبو نعيم الأصبهاني صفحة 1533 ورد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر الهيتمي صفحة 1917 ورد في منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي المتق الهندي صفحة 123 ورد أيضا في تهزيب الكمال في أسماء الرجال للمزي صفحة 1119 وأيضا في مسند أحمد وسأقرأ لكم من مسند احمد في كتاب باقي مسند المكسرين باب مسند أبي هريرة رضي الله عنه تعرف يا ناطق الرسمي أبو هريرة الجنسية إيه حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتب الله عز وجل بها عشر حسنات علاصة يا أخوة يبقى دين نأتي بالدليل والبرهان ونأتي بي آآ آآ آآ لا تهم جنسيته ماشي يا ناطق الرسمي قول ما عرفش عشان تعرف معلومة جديدة نأتي بالدليل والبرهان ونأتي بشرك المسلمين وكيف يصلون على محمد وثقوق الجنة وثقوق غفران الخطايا بالصلاة على محمد أبي هريرة من, من اليمن يا شباب هذا الرجل اليمني ما الذي فعله بالمسلمين لا حول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل لا أعرف أفضل من ذلك يا ناطق الرسمي <تصفيق> وهل اليمن ليس عرب اسمعوا ايضا ربط الجنة بمحمد ليس بالولاه لا ربط الجنة بمحمد في ثنان ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة على النبي ورد أيضا في تنزي العمال للمتق الهندي صفحة 124 حدثنا جبارة ابن المغلس حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة كلام خطير من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة ايضا في سنن البيهقي في كتاب الضحايا حديث 19651 قال الشافعي رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئة خلوا بالكم الحديث الأول خطئة هنا خطئة يعني مفعول يعني آخر فعل به مش من نفسه لا هو واحد خلاه يخطئ طريق الجنة خطئة به طريق الجنة اخبرناه ابو سهيل احمد ابن محمد ابن ابراهيم المهراني اخبرنا ابو محمد عبد الله ابن محمد ابن موسى ابن كعب التاجر حدثنا محمد ابن سليمان حدثنا عمر ابن حفص عن غياث حدثني ابي عن محمد ابن عمر عن ابي سلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاه علي خطئ به طريق الجنة لا جنة يا مسلمين بدون الصلاة على محمد انا كنت اعتقد لا جنة بدون فقط اشياء مرتبطة بالاله بدون صلاة بدون صيام مثلا بدون اعمال خير في الاسلام معتمد على هذه الاشياء يعني. اما لا جنة الا بالصلاة على محمد ما احلاه توحيد في الاسلام فحتى الجنة لا يدخلها إلا الذي يصلي على محمد وبعد كل هذا يتم برمجة المسلم على أنه لا واسط بين العبد والله في الإسلام ويا لها من برمجة لا أدري ماذا تبقى للإله بعد أن سلب محمد كل هذه وبعد كلها كل ذلك يقولون أن الصلاة معناها الرحمة على محمد وها هي طغط المسلم عطايا من محمد يعطيها الله فقط فهل لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة تدخلك الجنة وترفع عنك سيئات وتغسر لك خطايا وترفعك درجات وتصلي بها حين دخولك للمسجد وخروجك من المسجد الى اخره هذا الكلام ورد ايضا في كنز العمال للمتق الهندي بس بطريقة صعبة شوية عايزين تسمعوا الحديث ده اسمعوا الحديث ده كنز العمال للمتق الهندي صفحة 124 وورد ايضا في ذات المرجع آآ آآ في آآ صفحة 1094 من صلى علي صلاة كتب له الله ايه تخيلوا ايه كتب الله له قيراطا من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا اهو بيوزع في الجنة بالقراريت قيراط <تصفيق> مساحة يعني حتة في الجنة مكان حديله قيراط كذا كم قيراط في الجنة <تصفيق> فاذا كان الصلاة قيراط صلي يا مسلم مئة صلاة هتأخذ مئة قيراط الف صلاة ألف جراس فجلة المسلمين مكتوب عنها وسعها السماء والأرض ويعني أنا مش عارف حيث هناك إزاي آه آه <تصفيق> يا خبر أبيض من صلى علي صلاة كتب الله له قيرات <تصفيق> يا أستاذي اسمه تشادي فور جوت انا امامي ااخذ من مراجع واذا كنت وجدت امامي فايت اضعه لك يعني كويس دعونا ننتقل الى ما هو اسوأ من ذلك الصلاة على محمد زكاة للمسلم يا خبر المسلم بيزكي بالصلاة على محمد يعني تعتبر له كزكاة مسند احمد تتمت مسند أبي هريرة حديث رقم 8552 <تصفيق> حدثنا حسين ابن محمد حدثنا شريك عن ليس عن كعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام من محمد نفس يعني قال صلوا علي فإنها زكاة لكم واسأل الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة هي الجنة شجرة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو يعني حتى هو مش عارف حيناله ولا لا وأيضا في مسند أبي يعل الموصلي حديث رقم 6414 عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة هذا الكلام ورد وأيضا ورد في كنز العمال للمتقل هندي صفحة 1124 صلوا علي فإنها زكاة لكم واسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو عجيب محمد هذا يطلب من الناس أن تصلي عليه يربط العبيد به يعني يربط الجنة به بالصلاة عليه وبسؤال شفاعة له يعني من يتشفع لمن ألم تقل أنت الشفيع يا محمد فكيف تطلب من المسلمين أن يتشفعوا لك ويسألوا لك الوسيلة هو في شفيع يحتاج لشفيع هل يوجد شفيع يحتاج إلى شفيع حتى في الصلاة على محمد هناك مقايضة يا شبر مقايضة يضلل بها محمد المسلمين في سنن الترمزي كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي حدثنا علي ابن جحر أخبرنا إسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليها صلاة صلى الله عليها بها عشرا واحدة بواحدة مقايضة يعني انت حصل علي مرة بس حال جيلك عشر قال وفي الباب عن عبد الرحمن ابن عوف وعامر ابن ربيعة وعمار وابي طلحة وانس وابي رنكعب قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وفي صحيح مسلم كتاب الصلاة حديث رقم تسعمية تسعة وتلاتين حدثنا يحيى ابن ايوب وابن جحر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلا عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا مقايضة في الاسلام بين العبد وبين محمد العبد يقولون محمد مجرد نبي عبد في الاسلام هل هذا هل هذا مكان عبد في الإسلام رجل تعرض عليه الصلاة رجل يتم الصلاة عليه وبالصلاة عليه ندخل الجنة وبالصلاة عليه يحصل المسلم على الشفاعة هل هذا عبد كلام غريب هذا الكلام أيضا ورد من يريد أن يكتب مراجع أكثر في سنن الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله باب في فضل النبي ورد ايضا في سنن ابي داود كتاب الصلاة باب ما يقول اذا سمع المؤذن وفي مسند احمد مسند المكسرين من الصحابة باب مسند عبد الله ابن عمرو ابن العاص وفي صحيح مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول مؤذن لمن سمعه ثم يصلي فماذا قال محمد يا ترى اسمعوا هذا الكلام الخطير عن عبد الرحمن ابن عوف قال أتيت النبي صلعا وهو ساجد فأطال السجود يعني جال محمد وجده ساجد ومحمد طول السجود قال أتاني جبريل وقال من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت شكرا لله ليه طولت يا محمد في فجودك أتاني جبريل وقال من صلى عليه صليت عليه ومن سلم عليه سلمت عليه حيسلم عليك إزاي وانت ميت يريد بعدين واحد من الأحباء المسلمين يقول لنا كيف يسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم طيب سلم الله على محمد ازاي كل يوم بيسلم عليه ازاي بيقول يا محمد يعني الاله كل ما حضرتك يا مسلم تقول صلى الله عليه وسلم يقوم الاله في السماء ويقول لمحمد ازيك يا محمد ازيك يا محمد ازيك يا محمد بالسواحي يا اخ واحد ربما يا اخي الكاروز ربما هذا الكلام رواه الحاكم أحمد وقال الحاكم صحيح ورد أيضا في كتاب الأم للشافعي صفحة 457 ورد أيضا في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر الهيتمي صفحة 404 ورد أيضا في عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية صفحة 3 و وايضا في المنتقى من عمل اليوم والليلة للنساء صفحة 3 إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني من أمة السلام عن جابر ابن عبد الله قال قال النبي من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة هنا عندي سؤال بس بسيط كده بسرعة يعني انتوا بتعبدوا اله ماكر عشان كده خايفين واضح انه الهكم ماكر لماذا؟ لأن هنا تقولون في هذه الدعوة خلي بالك معايا الناطق الرسمي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته طب خايفين ليه لما وعدوا <تصفيق> إذا كان وعدوا لماذا أنتم خائفون ولماذا تطلبون له في اليوم خمس مرات الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة طالما إلهك وعده ولا إلهك ماكر وخير الماكرين طبعا هو ماكر وخير الماكرين وبالتالي أنتم تخافون أن يمكر ولا يقيم له هذا الوعد من يشفع لمن انتبهوا يا مسلمين من يريد إضافة مراجع يجد هذا الكلام في سنن أبي داود في كتاب الصلاة في باب ما جاء في الدعاء عند الأذان أيضا في مسند احمد في باقي مسند المكسرين كتاب مسند جابر بن عبد الله وأيضا في سنن ابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيه بعد ما يقال إذا أزن المؤذن وفي سنن الترمزي كتاب الصلاة باب منه آخر الصلاة وكذلك في سنن أبي داود كتاب المناسك باب زيارة القبور اسمعوا ما جاء في هذا الباب حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقري حدثنا حياة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة ماشاء الله أبي هريرة الحديث كثيرة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رب الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أوه هذا كلام خطير جدا يا محمد اسمعوا هذا الكلام مجددا يا شباب معه هذا الكلام هذا الكلام خطير ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام يا محمد استغفر الله يا رجل يا رد الله روحك كم مرة في اليوم عشان ترد السلام كم مرة يرد الله لك روحك في اليوم لكي ما ترد السلام نحن منذ قليل قلنا مليار ومتين مسلم كلهم يصلون ويسلموا على محمد لو واحد دخل ايده في جيبه عايز يطلح حاجة يقول لك اللهم صلي على محمد عايز اللهم صلي على محمد هترد على مين والعالمين يا محمد هذه حياة برزخية من يريد المراجع يا شباب من يريد يريد المراجع ورد هذا الكلام في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي صفحة 317 ورد في جامع الرسائل ابن تيمية صفحة 11 ورد في المستطرف في كل فن مستظرف للأشبهي صفحة 516 ورد ورد في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور صفحة 307 ورد في رياض الصالحين للنووي صفحة 151 ورد في النور السافر عن اخبار القرن العاشر للعيدروس صفحة 17 ورد في نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري صفحه 285 ورد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر الهيتمي صفحه 1019 ورد في كنز العمال للمتقي الهندي صفحه 124 125 ورد في المقاصد الحسنه للتخاوي صفحه 257 ورد في خلاصة الوفا باخبار دار المصطفى للسمهودي صفحه 42 ورد هذا الحديث أيضا في سنن الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ان فرج عن ربي ابن ابراهيم هو اخ اسماعيل بن ابراهيم وهو ثقه وهو ابن علي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 من لم يصلي على النبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله رغم أنف الرجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رغم أنف الرجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك أبواه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة قال عبد الرحمن وهو أحد رواة الحديث وعبد الرحمن إبن إسحاق وأظنه قال او أحدهما رواه الترمذي والبزار قال الألباني في صحيح الترمذي حسن صحيح أسرح لكم الحديث لأن الحديث محتاج شرح بصراحة رغم أن في رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي يعني لو في رجل انا ذكرت امامه ولم يصلي علي رغم انفه سيدخل شهر رمضان ويعدي ولن تغفر خطاياه ورغم انفه يدرك ابواه عند الكبر ولن يعطوه بركة حتى يعني يدخل الجنة رغم انفه صلي يا مسلم على محمد احسن بعدين يعد رمضان وانت في مشاكلك وفي خطاياك عن علي ابن ابي طالب قال البخيل كل البخل عن علي ابن ابي طالب عن محمد طبعا صلى الله عليه وسلم قال البخيل كل البخل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي يعني بخيل ده اللي انا هتذكر عنده ولا يصلي عليه بخيل بخيل اوعدكم بخيل يا مسلم مش عارف اوصلها لكم ازاي تصلي على محمد تدخل الجنة يا راجل وتصلي على محمد تغفر خطيات ودعاءك يظل معلق بين السماء والأرض لا يصل إلى الإله سبحانه وتعالى بتاعك إلا إذا صليت على محمد هل هذا كلام يستقيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله سرة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم فضلوا الصلاة على النبي أنا مش عايز أطول عليكم عشان يكون عنديكم فرصة للمشاركة ما هو فضل الصلاة على النبي اسمعوا فضل الصلاة على محمد واحد تكون في معية الله وتشترك معه ومع الملائكة البررة في الصلاة على أشرف الخلق فمن منا لا يرغب بالقرب من الله تعالى والاشتراك معه ومع الملائكة في أمر ينفعه في الدنيا والآخرة أليس هذا كفر وشرك؟ تكون في معية الله والملائكة عشان تصلم على محمد واحد اثنين تكون مع الذاكرين لأن الصلاة على النبي المصطفى بأبي هو وأمي من الذكر لله تعالى يا ل الكفر يقول لك ايه هنا خلي بالك تكون مع الزاكرين لأن الصلاة على النبي المصطفى بأبي هو وأمي من الذكر لله تعالى كإن ذكرت الله ثلاثة تصنف عند الله تعالى من المؤمنين فالخطاب في سورة الأحزاب للمؤمنين بقوله بقوله يا أيها الذين آمنوا فلوا عليه وسلموا تسليما فإذا لبيتني إذا الله تعالى تكون من المؤمنين الذين وجه الله تعالى لهم الخطاب من المؤمنين أربعة يزول همك وتكفي غمك خمسة تضمن استجابة الله لدعائك فإذا دعوت الله تعالى ثم صليت على النبي الكريم وبما أن هذه الصلاة مستجابة ومتقبلة من الله تعالى فإنه سبحانه حي كريم لا يرد دعوة السائل فيستجيب له محبه برسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه جميعا وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم <تصفيق> واضح الكلام ده يا اخوة فضل الصلاة على محمد حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة واحدة يرفع له عشر درجات يكتب له عشر حسنات يمحى عنه عشر سيئات أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء لعند رب العالمين وكان موقوفا بين السماء والأرض قبلها أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة او افردها يعني لو صليت على محمد وقرنت الصلاة عليه بسؤالك له الوسيلة اللي هي المكان اللي في الجنة او لو صليت بس سبب لشفاعته انها سبب لغفران الظنوب كما تقدم سبب لكفاية الله العبد ما اهمه سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تقوم مقام الصدق الذي العسرة سبب لقضاء الحوائج سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة الملائكة عليه زكاة للمصلي وطهار له سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه سبب لتذكر العبد ما نسيه حتى دي عايزة جفة عندها زمان كنت أسمع الواحد والآن حطيت, حطيت الحاجة دي فين اللهم صلي وسلي معي اللهم صلي حطيته فين أنا ناسي أنا ما كنتش أعرف أنه بيصلي عشان يتذكر لكن هنا عندما بدأت في تحضير هذا البحث وجدت أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه فلو المسلم نسى حاجة يصلي على محمد يتذكره ما كانش في حاجة نسيت يا مسلمين مش كده ولا إيه إنها سبب طيب المجلس وأن لا يعود حسر على أهله يوم القيامة شو بيهددهم إزاي لو انه في مجلس ناس مجتمع مع بعض وما صلوش علي حيكون في حسر عليكم يوم القيامة بيهددهم شوفوا التهديد سبب لنفي الفقر عايز تبقى يعني مرتاح ما فيش فقر صلي مع ان الامة الاسلامية افقر امة يعني في التقدم والرقي والعلم والنظافة وكل شيء سبب لنفي الفقر طب ما افقر الدول يعني ما شاء الله يعني مفروض كان يكونوا أغنى الدول يبعدوا كده بالصلاة اللي بيصلوها في اليوم عشرين ألف مرة كان مفروض نجد المسلمين اليوم أغنى دول العالم يبقى الكلام ده كذب يا مسلمين انتبهوا كيف تكون لنفي الفقر وأنتم أفقر الأمم وكل يوم تصلون ملايين المرات على محمد بلايين إنها تنفي عن العبد اسم البخل إنها ترمي صاحبها على طريق الجنة تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله سبب لتمام الكلام الذي اتدأ بحمد الله والصلاة عليه سبب لوفور نور العبد على الصراط يخرج بها العبد عن الجفاء سبب لإبقاء الله سبحانه السناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السما والأرض سبب خلوا بالكم من السبب ده يا شباب ده سبب خطير سبب لكثرة الأزواج في الجنة أتريهم عملين يصلوا على محمد فاكرين انه هيكتر لهم الزوجات في الجنة عملين يصلوا عملين يصلوا أهو سبب من الأسباب سبب لكثرة الأزواج في الجنة نور وتنصر على الأعداء وتطهر القلب من النفاق والصدق إن الله عز وجل وكلا ملكا يقول لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله عليك حد من المسلمين سمع الملك ده حد من المسلمين سمع وهو بيصلى على النبي في ملاف جاله وقال له أنت صلى الله عليك لأنك تصلي على النبي أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره واهله سبب لنيل رحمة الله له سبب لدوام محباته للرسول سبب لهداية العبد وحياة قلبه تخيلوا هداية العبد لو صلى على محمد أنا افتكرت يا, يا, يا إخوة يا متنصرين يعني سعدونا يعني أنا افتكر زمان هداية العبد يصلي لله يعني يقرأ قرآن مثلا لكن هداية العبد يصلي على العبد غريبة ويقول محمد عبد سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم الله هي... هيارض اسمك على محمد يقولون له الملائكة السياحين يا محمد فلان الفلاني يصلي عليك سبب لثبوت القدم عند الصراط أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا أنها متضمنة لذكر الله وشكره تمنع العطش يوم القيامة عرفين لي عشان هو محمد سيسقيهم بيديه تمنع من النفاق شفت فضل الصلاة على محمد يا شباب سمعت فضل الصلاة على محمد يا مسلمين كل هذه الأشياء تجعل من محمد في الإسلام إلها وليس مجرد نبي الإفتار من الصلاة على النبي في سنن الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والوراء حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن الطفيل ابن أبي ابن كعب ابن أبي ابن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب سلسا ليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تدبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه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 قال ما شئت فإن فهو خير لك قلت أجعل لك فلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك فهمت الحديث اللي فهم الحديث اكتب واحد اللي مفهمش يكتب اتنين كلام خطير جدا جدا جدا طيب علشان في ناس كتبت اثنين انا هاقرأ الحديث مرة تاني وخلوا بالكم ركزوا في الكلام الكلام ده صعب اين ورد هذا الكلام في سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله حلوة كلمة الورع دي <تصفيق> شايفين الناطق الرسمي ابتدى اه اه ابتدى يتعب من الحديث سأقول لك إن كان محقق أم لا يا أستاذ الناطق الرسمي سأقول لك ابتدأت عن الحديث صفته الحديث صعب يريد واحد يبحث عن الـ الـ الـ الكلمة لا حديث صعب يا الناطق الرسمي ما تقول لش أي كلام كده يعني إيه, ايه بتسأل عن الحديث بس كلام ده كفر يا رجل هو كلام يقوله محمد بهذه البساطة وأنتم تصفقون وتطبلون و ان يعني هتكون صعبه جدا خلي بالك يا راجل هذا الكلام اكثر من خطير هذا الكلام اكثر من خطير طيب دعني اقرا لكم الحديث مجددا مرة أخرى نقرأ الحديث وأنا أصلا عايز يعني أساعدكم شوية عشان تنتبهوا معي صلى الحديث ده صعب وحديث محقق وحديث خطير وعشان كده أنا حطح لكم هنا خشوا معي الحديث وه حسن صحيح ادخلوا معايا الحديث ده الله يخليكم خلاص دخلتم الحديث انا ساقرا لكم الحديث حدثنا هناد حدثنا قبيصه عن سفيان عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن الطفيل ابن ابي ابي, أبي بن كعب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب سلس الليل قام فقال يا أيها الناس اذكر الله اذكر الله جاءت الراجفة تدبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الرب قال ما شئت فانزدت فهو خير لك قلت النص قال ما شئت فانزدت فهو خير لك قال قلت فالسلوسين قال ما شئت فانزدت فهو خير لك قال قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح صلاتي كلها لك يا محمد خلاص انت ما عندكش أي مشكلة حشيل همك كله وذنبك كله حديث حسن صحيح طيب هل هناك يعني كفر وشرك في الإسلام أكثر من ذلك هل هناك شرك أكثر من ذلك هددهم عارفين هددهم إيه بكلمة الرادفة والراجفة وخوفهم وهم أساسا مشركين يعني يخافون من الموت الرادفة هي النفخة الثانية التي يحيون لها يوم القيامة والراجفة النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق ده طبعا في تفسير الحديث لو قرأته أجعل لك صلاتي كلها يا محمد ممتاز انا كنت فاكر محمد سيقوم ويضرب أبي أبي يعني أو أبي يقول له كيف تجعل صلاتك كل هذا هو أبي له لو زدت أحسن لك يا أبي طيب النص لو زدت أحسن لك طيب التلتين لو زدت أحسن لك طيب يا خلاصه كلها لك ممتاز كده همك وزنبك أين الله يا مسلمين وأين التوحيد أليس هذا بشرك هذا شرك بائن فاضح صدقوني طيب كيف يصلي المسلم على محمد ويسلم خذوا فكره قالوا لمحمد يا محمد علمنا كيف نسلم عليك علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه إنك حميد مجيد وعن أبي حميد السائد قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وزريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه آخر جزئية سأختم بها حتى لا أطيل عليكم متى يجب او يستحب الصلاة على محمد متى وأين خلاص متى وأين شكرا يا سيد مينا متى وأين يستحب الصلاة على النبي واحد عندكم وقت ولا مستعجلين عندكم وقت طيب واحد الصلاة عليه في آخر التشهد اثنين الصلاة عليه في التشهد الأول ثلاثة الصلاة عليه في آخر القنوط أربعة الصلاة عليه في في صلاة الجنازة بعد التكبير الثانية ماشي انا كده ربي باركت خمسة الصلاة عليه في الخطب والعيدين والاستثقاء تعرف يا اخوة خطبة الجمعة لو لم يصل الخطيب خطيب الجامع على محمد فصلاة فخطبته باطلة غير شرعية تخيلوا صدقوني وانا احضر لهذا الموضوع قرأت اشياء كثيرة في الصلاة على محمد خطيب المسجد إذا لم يصلي على محمد فخطبته باطلة فلذلك الصلاة عليه في الخطب واجب والعيدين والاستفقاء الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة الصلاة عليه عند الدعاء الصلاة عليه عند دخول المسجد والخروج منه الصلاة عليه على الصفا والمروة الصلاة عليه عند الاجتماع في المجلس وقبل التفرق ناس عايزة تقعد مع بعض ايه دخل محمد في الموضوع لا اي مجلس اول ما يجتمعوا يصلوا وهما ماشيين يصلوا الصلاة عليه عند ذكره لو واحد جاب اسم محمد على طول يصلوا عليه مش تسمعه في التلفزيون اول ما يقول محمد كل اللي قاعدين صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه حال الوقوف عند قبره لما يروح القبر عنده بتاعه هناك صلوا عليه صلوا على ميت بس هو قال لهم لا ده أنا بسمع خلوا بالكم في ملائكة سياحة اوعى ما تصلوش علي لما يصلوش علي ده بخيل وما فيش لي وجنة ما فيش لي يا مسلم كل ده تهديد مفروض ينتبه للكلام ده الصلاة عليه عند قيام الرجل من نوم الليل قريبة واحد قايم يشرب مية صلى على محمد الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها الصلاة عليه عند الهم والشدائد وطلب المغفرة الصلاة عليه عند كتابة اسمه الصلاة عليه عند إلقاء الدروس والتعليم والتذكير الصلاة عليه في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله كتاب لابن قيم الجوزية اسمه جلاء الأفهام فيه الكثير عن هذه الأمور يستطيع من يريد أن يرجع يرجع لهذا الكتاب لابن قيم الجوزية التلميذ النجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب جلاء الأفهام لابن قيمة الجزية في تفسير القرطبي صفحة 2790 يقول الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته طبعا هم ذات بصده ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك يا للشرك والكفر تاني الحكتة بيخلوا بالكم من الكلام الخطير ده صفحة 1790 الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات ليه؟ لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته مش الله وملائكته يصلون على النبي ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك قال أبو سليمان الداراني من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما فهمت الحتة به خطير أوي يعني أنت لو عايز تضمن أن الدعاء بتاكي يستجيب الاله تعمل حاجة ذكية جدا تحط الدعاء بتاعك بين صلاتين تصلي في الاول على محمد وتصلي في الاخر على محمد وتحط الدعاء بتاعك في النص فكده كده الصلعة على محمد طالعة فحتاخد معا الدعاء بتاعك ويوصل لابة حلوة ذكية اسمعوا تاني الحجة دي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 لا هو أكرم من كذا فيقبلهم الثلاثة لعب بالعقول تجارة رابحة وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدعاء يحجب دون السماء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليا وسلم عليا في كتاب لم تزل لم تبل الملائكه يصلون عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب عايز اختم بحاجه بس حاسس ان طولت عليكم هي بتاخد خمس دقائق تستحملوني 5 دقائق ولا اختم كده بصراحه يعني وان <تصفيق> اوار كتير حبيبي طيب ماشي انا هحاول اختصرة بسرعة كده علشان محبة في الاحباء المسلمين ياريتي خلوا بالهم من الشرك والكفر اللي هم فيه لانه دي كارثة, كارثة كبرى وطامة كبرى في الصلاة على محمد والشرك بالإله طيب حاضر اسمعوا فوائد الصلاة على النبي حيستفيد ايه المسلم لما يصلي على النبي ماشي انا كده شكرا لتشجيعكم احبة الرب شكرا لكم ما هي فوائد الصلاة على النبي اسمعوا فوائد الصلاة على النبي واحد يرفع عشر درجات اثنين يمحي عشر سيئات ما شاء الله بيغفر خطايا الصلاة على محمد يعني يكتب له عشر حسنات تقوم مقام الصدقة سبب لكفاية العبد ما أهمه يرفع الدعوة إلى السماء استجابة الدعوة لقضاء الحوائج تسعة لشفاعته يوم القيامة عشر لغفران الذنوب حداشر للقرب منه يوم القيامة 12 للنجاة من أهوال القيامة 13 لطيب المجلس 14 لنفي الفقر 15 لنيل رحمة الله عليه 16 للبركة في العمل والعمر 17 لتذكير العبد ما نسيه 18 لهداية العبد وإحياء قلبه 19 لتنوير الصراط للعبد 20 لتثبيت القدم على الصراط 21 ليخرج, ليخرج العبد من الجفاء 22 لتنفي تسمية العبد بالبخر 23 لإتمام الكلام الذي بدأ به 24 تؤدي إلى دوام محبة الله 25 تؤدي إلى دوام محبة الرسول 26 تعرض اسم المصل للرسول في قبره 27 تعتبر من ذكر الله عز وجل 28 موافقة الله في الصلاة على النبي 29 موافقة الملائكة لأن كل الله والملائكة بيصلوا 30 سببا لصلاة الله تعالى وملائكة على المصلي 31 انكسال أمر الله تبارك وتعالى 2 حصول 10 صلوات من الله تعالى مضاعفة 33 تبشير العبد بالجنة قبل موته كان هذا هو الموضوع أحبائي الذي أحببت أن أتكلم معكم اليوم في وكما ترون بالنسبة لنا فهو موضوع خطير جدا ويصنف في العقيدة المسيحية بأنه شرك بالإله وكفر بالإله فلا يمكن أن توقف حياة العبد على عبد لا يمكن أن يوقف دخول الإنسان وحياته الأبدية إذا صلى على عبد فهذه كارثة في حد ذاتها أن يكون مرتبط حياة المسلم في الجنة ونجاته إذا كان الجنة كما يعني في عرفهم في عقيدتهم هي النجاة والخلاص فهي كارثة أن ترتبط هذه الجنة بالصلاة على عبد هو محمد أن الدعاء محمد وهناك مقايبة كما قرأنا منذ قليل فإذا صلى المسلم يصلى عليه من الله وينال درجات وتغفر خطيئات ويرفع درجات كل هذه تصنف أنها كفر وشرك بالإله سعدت لكم جدا أتأسف لو كنت ضيف عليكم اليوم ربي بارك حياتكم وأشكر محبتكم وأعطي فرصة للأساد للأفاضل أكيد لكم اضافات كثيرة جدا ومداخلات انا شخصيا أتعلم منها واستفيد منكم جميعا الرب يبارك حياتكم صلوا من أجل الخدمة وصلوا من أجل أن يستنير الآخرون بمعرفة الإله الحقيقي وحده الذي يستطيع وحده أن يشبع الإنسان يشبع النفس والروح ولإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين شكرا أختي المحبة الرب يبارك حياتك لو سمحتي مشكورة تمشي الدور أكون شاكر محبتك يا أختي المحبة